وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ أُمَزَةٍ <تصفيق> الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهِ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهِ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ مُوْقَدَةِ الَّتِي تَطْطَلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِنَّ صاده في عمد ممدده